مع القرآن مع القرآن هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن ساعة مع القرآن آية ومعلومة مع القرآن مع القرآن ضمن فقرة نوادر التلاوات اخترنا تلاوة ليلقار يوسف أبكر هو من مشاهير قراء مدينة جدة وهو إمام مسجد الفاروق بحي كويزة وقد أما قبل ذلك بمسجد العروة الوثقى عرف بقراءته الخاشعة نقدم مسمعا من تلاوته من سورة الرحمن من الآية السابعة والثلاثين الآية في معناها الإجمالي تناولت أهوال يوم القيامة وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين لآيات من سورة الرحمن هذه تلاوة وقراء للشيخ الشيخ يوسف أبكر نوادر التلاوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شقت السماء وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه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 جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما اتكذبان ولمن خاف ما قام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أكنان فبأي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 ربكما تكذبان متكئين على فوش بطارئها من استبراق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان 124-قصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 125-فبأي آلاء ربكما تكذبان 126-كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونه جنتان, ومن دونهما جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم هذه هي القراءة الخاشعة ضمن فقرة نوادر التلاوات للقارئ يوسف أبكر وهو من مشاهير قراء مدينة جدة مع القرآن